لَا يَمُخّنُ مَن رُوحِ اَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر, أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا ده ما ربهم اذن كفرونا ان هذا لا الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والعرض في ستة أيام ثم استوى على الذين جميع النعم من بعدني لا عليكم الله ربكم فاعبدوه مَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْرَ بِآيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أن وحينا إلى رجل منهم أن أنذر أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا قدما كل في عند ربي قُمْ مَامُرُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَعْلَمُونَ كَرُ خلق ثم والذين كفروا لهم شراب من حميد ذكر دمى ما ديليت عالم وعد ابينا وَيُنَذِّرُ آيَاتِ الْقَوْمِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ نَفَخَ تَابِتًا لَّذِي يَوْمَئِذٍ وَلَنقُمَّ اللَّهُ وَمَنْ خَانَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقوم يتقون بِهِ اوَ نَقْمَرًا نُورًا وَقَدْ نَهَرَهُ بَازِنٌ وَقَدْ نَهَرَهُ وَا هُوَ ذَلِكَ إِلٰهِي الْحَمْد يُفْسِدُ وَيُنْشِئُ آيَاتٍ لِّلْقَوْمِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ في والليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون انَّ النَّبِيِّينَ لَيَمْنُونَ لِصَاحِبِهِ وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقُمَا أَمْ الذين هم والذين عنها غافلون أولئك هم يهدئهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأمنار في وآخر دحواهم أني الحمد لله رب العالمين إن الذين سِيَاهُ دِينُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم تَنيرُ مِنْ تَحْتِهِمُ النَّارُ فِيدًا لَّنَا عَيْنٌ دع سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في حضيانهم يحمقون وإذا مس الإنسان الضبر دعانا لجمه لَعَانَ جَمْعَ دِيئًا أَوْ قَائِدًا أَوْ قَاهِمًا أَنَّمَّا عنه برعه مر وكأن He'd be the بَنكن يعلمون وانا قند ان كنكرون من قرنكم لم ظلموا جاءت وجاء وَلاَ إِذَا فِي الأَرْضِ مِنْبَثّ وإذا تتلى عليهم آيات لا بينات قال الذين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 أبدله من تلقائي نفسي إن أتبع إلا فِي ذِكْرِ رَبِّكَ عَذَابَ يَوْمٍ نَّوِي وَإِذَا تَطَوَّلَتْ لَئِنْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا جون قد الذي نايمون نقو انا الذي غير هذا انب الما يكون لي ام ابدل له من تلك وحده في إِنْ أَتَّبِعُ إِنَّا مَا يُوحَا إِلَيْتُ إِنْ أَخَافُهِنْ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنْتَ لَتُو عَلَيَّ كُنْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ تَكُونُ لَدَيَّ تُفِي بِكُمُ فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا həmin oğlanın qüvvəli